يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل التهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أذي الله وآياتي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا جرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 هي حسبهم ولعنه الله ولعنه الله ولهم عذاب